فمن صاف من موصي جنفا أو إثنا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما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 فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان نريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكروا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَأَجِبْ دَعْوَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ